الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين افتن الصراط المهتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الظالمين عليهم لبأ بني آدم بالحق اتقرنا قربالا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم نتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المستقين سقطت إلي يدك لتقتلني ما أنا يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإذن فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له لفته قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبات الله ذرابين يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تأخير قال يا ويتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخير فأواري سوء تأخير فأطبح من لذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس انه فساد في الارض فكان ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم كثيرا منهم ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلموا أو, أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم الآخرة عذاب العظيم إلا الذين جابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رسول رحيم يا أحتروا إليه الوسيلة وجاهدوا في, سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلكون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معا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 واستارقوا واستارقة فاقطعوا أيديهما جزاء, جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يسوب عليك إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له منفس السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء